وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْبَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُم নল মূর্তৌম কুরনূহুম নইন ঐ দী নহুম ওই মুল কৌরুষী مِن قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاطِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ سَلَنُذِيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْذَابِ إِلَٰهِكَ হুঙ্ জদ বিমু বিজহদূ ও কো লদীন কত রব্বন অনল্লিন অবল্লি নল জিন ইন জলুমতোদিন نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين